وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاسرة كلا إذا بلغت السراح وقيل من وقو وبن انه الكر وق والتفت السا بالسا الى ربك يوم اذن المساء فلا صدق على صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمصى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك تدا ألم يكن طفة من, من ثم